المصنف رحمه تعالى أطلق ترجم هنا ولم يحكم على المحكوم عليه الرقى والتمائم بحكم عام لأن فيها تفصيلا الرقى منها ما هو شرعي مأذون به من جهة الشرع ومنه ما هو ممنوع كذلك التمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك ومنها ما هو مختلف فيه ولما كان الأمر كذلك لم يحسن ان ياتي به حكم عام يقول باب ما جاء في الرقى والتمائم يعني من من الشرك ولذلك قيده محش هنا بقوله أي من النهي عما لا يجوز من ذلك إذا منه ما هو جائز وهو ما كان من رقية شرعية وما كان الأصل فيه الإباح قد عرفنا أن الرقى على ثلاثة أنواع ولك أن تجعلها على نوعين ثم تفصل منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مأذون والممنوع واضح أنه شرك ومنها ما هو مأذون فيه والمأذون فيه قد يكون مشروعا يعني نقل فعله قول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون على الاصل وهو الإباحة حينئذ الرقية التي تكون شركية هي ما كانت مشتمله على الشرك وما لم تكن مشتمله على شرك العصر فيها الإباحة ثم قد يكون مقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا لا يكون ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أورده المصنف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الرقى والتمائم والتوالة شرك إن الرقى قلنا فيه وجهان حيث توجيه أهل العلم والناحية الأصولية إن يقال لوض عام دخله تخصيص وإما يقال يقاله أولى عام أريد به الخاص لأن قوله شرك هذا حكم على الرقى وما عطف عليه هنا نأخذ كما ذكرنا سابقا فائده وهي أن دلالة الاقتران القول بأنها ضعيفة مطلقا في الاصول هذا قول فيه في نظر ولذلك هنا قال شرك يعني الرقى شرك وتمائم شرك وتولة شرك أو شرك دل ذلك على أن المحكم عليه وإن كان متعدداً وعطف بالواو استوى الأول والثاني والثالث في الحكم إذن المعنى إن الرقع شرك إن الرقة إن التمائم شرك إن ولا تشرك فلما حكم على الجميع بحكم واحد وعطها بالواو دل على أن دلالة الاقتران معتبرة هنا إذن الإطلاق الذي يذكرها للأصول بأن دلالة الاقتران ضعيفة ليس على وجهي. إن الرقى إذا هو عام أريد به الخاص وهذا اولى من حيث القواعد الأصولية قال والتمائم إذا هذه ال دخلت على الجمع حنيذ تعم فصار الأصل في تمائم أنها منهي عنها ثم المنهي عنه قد يكون شركا وقد لا يكون شركا ولذلك احتج بي بهذا العموم على المنع من التمائم التي اشتملت على آيات وأدعية هذا لا تفصيل فيها البت بين المصنف رحمه الله تعالى المراد بالتمائم وما يتعلق بها قال رحمه الله تعالى تمائم شيء يعلق على الأولاد من العين من هنا سببية يعني بسبب العين قال شيء تمائم شيء إذن لا يعين وإنما المقصود به سبب يتخذ من أجل العين يعني من أجل دفعها أو من أجل زوالها من أجل الدفع قبله النزول وإذا نزلت حلت وصيب بها الإنسان حينئذ تدفع لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف وقلنا الصواب أن الترخيص هذا ليس به دليل لأنه لم يقل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس تم آية وإنما سدل بعض أهل العلم له كسائر سائر المذاهب المنقولة عن الصحابة أو من بعدهم حينئذ ينقل القول ولا ينقل دليل له فيجتهد بعض اهل العلم في سنباط هذا الحكم من دليل فيقول لعله لقوله كذا أو إلى آخره وستدل له بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء كذلك حينئذ قال أطلق هنا ولم يعين الوسيلة قلنا هذا السنباط أو هذا اجتهاد مقابل للنص لأن قوله إن الرقى والتمائم هذا عام والعام يبقى على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بمعنى أنه يأتي اللغض دالا على فرد مغاير للحكم الذي صب على العام ولم يرد هنا وإنما هو اجتهاد والسنباط ومعلوم أن كل اجتهاد لا اشترط بصحته أن لا يكون مقابلا لنص فإن كان الاجتهاد مقابل للنص حينئذ لا يعتبر سمى فاسد الاعتبار عند أهل الأصول ولو كان من الصحابين ولذلك اتفق من قال بحجيه قول الصحابي أنه لا يعتبر حجة إلا إذا خلا نص عن المساله او خلات المساله عن النص بمعنى أنه لم يوجد نص في المساله حينئذ يقال هل قول الصحابي حجه ام لا اما اذا كان ثم نص من كتاب او حينئذ لم يقل أحد من اهل العلم أن قول الصحابي في هذا الموضع اعتبر من, من الحجه لانه يعتبر اجتهادا مصادما للنص قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف لعموم قولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ولم يقيد به وسيلة بل وبعضهم وهم الأكثر الجماهير عن السلف ومن بعدهم لم يرخص فيه بل منع منه وجعله منهيا عنه وان تأدب بعض العلم لكون بعض الصحابة قد قالوا به الترخيص لم يسموه شركا وانما سماه ماذا قالوا هو منهي عنه محرم ان كان ظاهر النص يدل على ماذا على انه شرك على انه ان الرقى والتمائم واتوله الشركه فدل النص على انه يسمى شركا ولو كان من من القران ولكن لان القران الاصل فيه انه شفاء لهذه العله وهذه الشبهه ولان بعض الصحابه قد قال به حينئذ لا يطلق عليه انه شرك وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل من المنهي عنه منهم من مسعود رضي الله تعالى عنه لعموم النص السابق وهو الصواب هو المرجح في هذه المسويك ويكفي اولا دلالة النص وثانيا ما يذكر من أن المنع منه فيه سد للذريعة لأن هذه تمائم إنما تكون مخفية وما الذي أدراك أن هذا الذي يصنع تميمة ولو ادعى والزعمة أنه جعل فيها قرانا او جعل فيها أحاديث حينئذ يتوسع الناس ثم يدخل في من يفعل التميمة بالقرآن مع غيره من أهل السحر والشعوة ذاته ونحو ذلك يلتبس يرتبس الأمر فيفضل الوقوع في الشرك الصريح ولما كان الأمر كذلك ولو محتملاً حينئذ يمنع منهم باب سد ذريعة وهذان الدليلان والتوجيهان أحسن ما يسند اليهما في هذا الموضع قال والرقى هي التي تسمى العزائم وخاصه منه الدليل ما خلى من ما خل من الشرك ما خلى من الشرك اذا الضابط في الرقيه شرعية أو في الرقيه الماذون فيها شرعا أن تخلو من من الشرك فكل ما لم يكن فيه شرك فالأصل فيه الاباحه سواء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء نقل عن الصحابه او لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ما لم تكن شركا إذا عرض عليه رقى كان يرقى بها في الجاهلية فلم يجعل الفيصل بين المنع والإذن ماذا؟ البعثة والرسالة وإنما قال عرض علي رقاكم وهي في الجاهلية فدل ذلك على أنه قد يكون في الجاهلية من الرقى ما هو مأذون فيه شرعا ولما كان الأمر كذلك خذ القاعدة في باب الرقية أن الأصل فيه أن ما لم يكن مجتملا على شرك العصر به الإباحة قال وخص منه دليل ما خال من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم العين والحمة كما مر معنا والتيولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى مرأته وسبق أنه لا خلاف فيه أنه من أنه من الشرك الله من من الشرك إلا ما ذكر عن بعضهم هل هو من السحر أو لا لئلا يكون خلاف يرد إلى إلى النص وهنا النص قد حكم عليه بكونه شركا إذا خلافه في العاطف والصرف هل هو من الشرك أو لا هل هو من السحر أو لا قل النص دل على ماذا على أنه شرك ان الرقى والتمائمة والتولى شرك حكم عليه بكونها شركا ثم أطلق الشرك هنا فيحتمل الأكبر والاصغر يحتمل بمعنى أنه تارة يقع على وجه هو الأكبر وتارة يقع على وجه هو هو لا بمعنى أنه يجتمعان فيه في وقت واحد وإنما قد يكونوا أكبر وقد يكون أصغر إذا اتخذ ما ليس, ما ليس بسبب كونا ولا شرعا هلئذ هو من الأسباب غير المأذون فيها شرعا فيكون من الشرك العصر والأكبر الأصغر وقد يكون متضمنا لشيء من شركيات الرقية الشركية فيكونوا من من الاكبر. قال هنا وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك وأن تطول وكان كثير من النسخ ستطول لعل الحياة تطول بك وهذا قلنا فيه علم من علام نبواته صلى الله عليه وسلم فإن رويفع طالت حياته إلى سنة ست وخمسين من الهجرة قال فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس بما أمر به ونهى عنه لأنه داخل في مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل لسيم فيما يتعلق به التوحيد حينئذ نكون واجبا بل من أوجب الواجبات ما يتعلق به هذا الأمر العظيم فأخبر الناس وليس خاص هنا وإن كان الخطاب لي رضي الله تعالى عنه ليس خاصا به بذاك الصحابي لأن الخطاب لواحد من الصحابة خطاب لسائر الأمة حينئذ يشمل ما كان في زمنه يشمل ما كان مخاطما بالفعل ثم ما كان في ذاك الزمن ثم الأمة إلى قيام الساعة لأن الشريعة عام ليست خاصة به زيد وعمري من الناس لا بصحابين ولا بغيره فكل, فكل ما خطب به صحابي بالأمر فهو عام فيه وفي غيره هذا الاصل الذي يدل عليه الشرع فأخبر الناس أن من عقد لحيته عرفنا أن العرب لا لم تكن تقص اللحية ولم تكن تحليقها كما هو معلوم فإنما كانت تعقيدها والعقد بمعنى اللف ونحو ذلك قال أن من عقد لحيته وعرفنا أن هذا العقد قيده بعض أهل علم بي بالصلاة والصوب أنه, أنه عام وإن جاء في بعض الروايات التخصيص بالصلاة لكنه ذكر لبعض أفراد العام أن من عقد لحيته هذا عموم وإطلاق فلإن إذا جاء النص بتقييد في صلاة نحوها قلنا هذا ذكر لبعض أفراد العام بما لا يخالف العام فيكون حينئذ المنع مطلقا وفي الصلاة على جهه الخصوص من باب التأكيد أن من عقد لحيته لحية بكسر اللام لغير والجمع لحى ولحى بالكسر والضم ويفسر على وجهين يعني الله عن عقد اللحية يفسر على وجهين كما قال الخطابي أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب يعقدون لحاهم وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وتعجبا يعني فيه تشبه به بالغير وهذا الغير كافر والتشبه به بالكفار العصر فيه التحريم قد يصل إلى كفر الأكبر وقد يكون دون ذلك ثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث قال ابن عراقي ابو زرعة والأولى حمله على عقد اللحية بالصلاة كما في رواية محمد بن الربيع أن من عقد لحيته في صوب أنه لا يخص بي بالصلاة لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد قلت هذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها أو كذلك سند إلى القاعدة الأصلية أن ذكر بعض افراد العام بما لا يخالف العام لا يعد تخصيصا بل هو من باب التأكيد كما قلت من الطلاب وأكرم زيدا وكأن زيدا من من الطلاب. زيد لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر تخصيصا الليل السابق. نعم لو قال أكرم الطلاب وأهن زيدا، صار الحكم مخالف لي سابق. فرق بين الإكرام والإهانة. فخص زيدا بحكم وهو الإهانة. هذا مخالف لي الطلاب الأمر به بإكرامه. فاختلف الحكم. أما أكرم الطلاب وأكرم زيدا، هذا لا يعتبر تخصيصا. هنا قال ماذا؟ أن من عقد لحيته فإن محمد بريء منه وجاء أن من عقد لحيته فيه في الصلاة حينئذ لا يعتبر من من التقييد قال هنا ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبري من فتر أطراف الشوارب ويقائها مخالبة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما أنه قال أحفو الشوارب وأحفو اللحة هذا الأمران يدلان على, على الوجوب إحفاء احفا واختلف في تفسيره الكلاب طويل عند اهل العلم وعفاء اللحية كل منهما واجب وإن اختلف في صفة الإحفاء إلا أنه لم يختلف في صفة الإعفاء فإنما وقع نزاع في مزاد على القبضة هل يشرع أخذه أم لا ففيه نزاع بين, بين السنة وصواب أن النصوص عامة مطلقة وتبقى على ظاهرها. وإذا تقرر أن اللفظ العام واللفظ المطلق من جهة الشرع كتابا وسنةً أنه لا يخصص إلا بوحي وكذلك لا يقيد إلا بوحي وفعل السلف ليس بوحي حينئذ لا يعتبر مقيدا ولا مخصصا فالصواب في هذه المسألة ان ما زاد عن القفض لا يجوز أخذه وإن اجتهد مجتهد وراء أن ذلك مما جاء عن السلف وهو كثير عن السلف ورأى ان ذلك تقييدا فالمسألة محل نزاع ومحل خلاف الخلاف فيها سائع لكن الصواب من حيث الدليل الشرعي أنه لا يجوز الأخذ أما ما دون القبضة هذا لم, لم يذكر عن السلف ولا رائحة قول يعني ما دون القبضة ما كان قل من من القبضة إنما ما زاد عن القبضة ياخذ لحيته وما زاد أما ما دون القبضة هذا لم يقل به أحد من السلف البت بل جعلوه من صفات المخانيث أهل التانيث كما مر معكم ولكن الذي زاد عن القبضة هو الذي يقع فيه النزاح وما يذكر بعض شيوخ الفضائيات الآن بأن هذا مما اختلف فيه السلف هذا كذب على السلف إنما هي أهواء أرادوا أن يتوجوا هذه الأهواء بما بما ينقل عن السلف في زاد عن القبضة فبرق بين بين المسألتين ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه حرف في ذلك فيبقى النص على إطلاقه وعلى وعلى تقييده يبقى على إطلاقه وعلى عمومه وأما التقييد فلابد أن يكون بماذا؟ بنص انتبه لهذه القاعدة حتى لا يقع عندك خلط ولبس في مسائل كثيرة سواء كان في باب المعتقد وغيره أن اللفظ العام الذي جاء عن الشرع لا يخص إلا بماذا؟ إلا بنص ولذلك نص غير واحد من أهل لا سيما بن حزم شدد في هذه المسألة هو صواب يعني قوله في هذه المسألة صواب أنه لا يخص إلا بوحي يعني بآية أو حديث أو إجماع ومع ذلك لا يعتبر مخصصا إلا على قول من يرى أن قول الصحابي حجة فيلزمه وان كان لا يقولون بذلك يلزمه أن يجعل قول الصحابي مخصصا وكذلك في باب الإطلاق لا يقيد النص إذا جاء مطلقا لا يقيد إلا بآية أو حديث أو اجماع ومع ذلك بالأصل فيه المنع إلا عند من يقول بأن قول الصحابي حجة فيلزمه يلزمه لماذا؟ لأنه لا يقول بذلك أكثر من يذهب إلى أن قول الصحابي يعتبر من الحجج التي تثبت بها الأحكام الشرعية حينئذ يقيد عند عدم وجود النص عند عدم وجود النص لكن إذا كان مقيدا لا يعتبر مخالفا لأصل النص من كل وجه يعني ما نقل عن ابن عمر وعن أبي رضي الله تعالى عنهم أنه كان يأخذ مزاد عن القفض هل هذا الحكم مخالف لأصل وجوب الاعفاء الجواب لا وإنما هو تعيين لصفة تتعلق بماذا بالاعفاء إذا لا يعتبر مخالفا من كل وجه فالأصل عنده إذا جعله حجة أن يقيد به النص لكن أكثر الاصول الأصول الذين جعلوا قول الصحابي من الحجج لا يذهبون لذلك وإنما قلة من أهل الأصول بما قال بأن قول الصحابي حجة يجعله مخصصا ومقيدا وهذا مما القول السابق الذي ينفي تخصيصه وتقييده هذا يدل على أن هذا القول ضعيف لا يعول عليه ولذلك الله عز وجل لما أمر برد التنازع قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قيد جعل محل الرد عند التنازع ماذا الوحي فقط إما الكتاب وإما السنة وما دل عن كتاب السنة من القياس من الإجماع والقياس وما عدا ذلك يبقى على على العدم يعني الأصل عدم التشريع إلا ما جاء عن جهة الشرع يعني كتابا سنة وما عدا ذلك يبقى الأصل على على الم إذن وعف اللحى أو أعف لحه هذا جاء الإطلاق فيبقى على على إطلاقه بمعنى أنه لو لو وصل طحته إلى سرته الأصل يبقى على على ذلك ولا يحسنها ولا يزينها هذا الاصل الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لا سيما اذا علمنا أن الأمر هنا للوجوب أعفو لحى ارخو فإذا كان للوجوب حينئذ الصفه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي لم ينقل عنه شيء البت وإنما نقل عنه الاعفاء فيبقى على على الاصل نعم قال هنا أو تقلد وترا عرفنا أن الوتر فيما سبق سلك من العصب يؤخذ من الشات وتتخذ لي القوس وترًا وكان العرب ذخلوا لقى وتر القوس جعلوه لي للدواب في عناقها أو في غيرها. قلنا العناق ليست به بقيد والدواب ليست به بقيد وإنما المراد أنه يجعل ذلك من أجل العين هذا المراد شيء يعلق إذا هذا هو المعنى التميمة إذا ليست مرتبطة بماذا بوتر أو بما هو غير حينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك فالحكم معلل فإذا جعل دفع العين بوتر أو جعله بآية هذا الأصل, الأصل في ماذا؟ في القرآن أن يتلى على المريض لكن جعله في ورق قل هذا داخل في مفهوم التميمة فبقي أنه على ماذا؟ على عمومه لكن قد لا يسمى شركا لما ذكرنا سابقا أو تقلد وترا وهو نوع من, من التميم قال هنا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك وهذا الشاهد لترجمه وفيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها وفي رواية محمد ابن الربي أو تقلد وترى يريد تميمة إذن هو نوع من, من التمايم تقليد يعتبر نوعا من من التمايم وهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين إذ فسره بالتميمة وهي تجعل لي لذلك قال الشارحون وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا فيه في التمائم وبالعكس لماذا؟ لأن جعل الوتر على الرقبة ونحوها لأجل دفع العين إنما هو تميمة إنما هو تميمة قد يكون بكتابة وقد يكون ب بتعليق يسمى ماذا؟ يسمى تميمه قال أو السنجة برجيع دابة أو عظم الرجيع العذرة والروث سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا أي أزال النجوى به أو بعظم قال أو استنجا استنجاء مأخوذ من من النجو وهو إزالة الاثر الخارج من من السبيلين كما هو معلوم في محله فإذا أزال النجوى به أو بعظم وحينئذ جاءل هنا فإن محمدا بريء منه قالوا في الصحيح مسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام لا هذه لهية وتفيد حينئذ التحريم تفيد التحريم إذن الاستنجاء بالروث وبالعظم يعتبر محرما ولو فعل ذلك هل يجزئ أم لا فيه قولان وصاب أنه لا لا يرزئ لماذا لأنه منهي عنه والنهي يقتضي ماذا فساد المنهي عنه قاعدة المطرده وهي صحيحه في باب العبادات وفي باب المعاملات سواء كان المنهي عنه داخل في مفهوم العبادة أو كان شرطا أو خارجا فالقاعده عامه لا تستنجو بالروث ولا بالعظام ثم علل ذلك ف فإن فإنها ف وان بعد النهي وبعد الأمر تدل على التعليل يعني هي مسلك من مسالك استنباط العله فانها يعني لماذا كانه قال لانها اذن التحريم هنا جاء من اجل ماذا فانها زاد اخوانكم من الجن قال والاستنجاء بها كبيره استنجاء بها كبيره بمعنى ماذا انها محرمه وزياده هل كل محرم يكون كبيره جواب لا هل كل كبيره فهي محرمه نعم كما نقول كل محرم كل شرك هو محرم وليس كل محرم يكون شركا تبل هذا إذا قال هنا فإنها قبل السنجاء بها كبيرة من أين أخذ ذلك قول لا تستنج لا يدل على أنها كبيرة وإنما يدل على أنها محرمة بهذا الحديث الذي معنا فإن محمدا بريء منه براءة من فاعل الفعل ولا براءة من شيئين من الفعل ومن فاعله هذا الأصل فيه في الشرع الأصل في الشرع إذا جاء اللعن والبراءة والكفر والنفاق والفسق الأصل في الشرع أن يكون من الفاعل والفعل مطلقا دون تفصيل إلا إذا دلت قرينة فهذا شيء آخر يكون فرعا لا لا اصلا ولا يكون الأصل هو ماذا أن تنصب الأحكام على الأفعال والأقوال دون الفاعلين الشرع إنما جاء من أجل الفاعلين كذلك تكليف إنما يتعلق بالمكلفين فالأصل بالخطاب أن يكون ماذا أن يكون للفاعل وبين فعله أو قوله اعتقاده هنا قال ماذا فإن محمدا بريء منه إذن البراءات هنا تدل على ماذا على أنه محرم وزيادة وهو أنه كبيرة من الكبائر إذن باجتماع دليلين أخذنا أن الاستنجاء بالعظم والروث يعتبر من الكبائر وعلمنا مرارا أن الحكم الشرعي قد يكون ثابتا بدليل بسيط كذلك غير مركب وقد يكون بدليل مركب وهذا هو الكثير في الكتاب والسنة قد يأتي دليل واحد يدل على ماذا؟ على أن هذا الشيء محرم ويأتي دليل آخر يدل على أنه كبير إذا تستدل بقول لا تستنجو على أنه محرم ويبقى الحكم حينئذ فيه ماذا؟ فيه شيء من القصور باعتبار فهمك أنت لماذا؟ لأن الحكم الشرعي أن الاستنجاب ما ذكر يعتبر من الكبائر وكونك تستدل على التحريم فقط هذا فيه قصور منك وإنما لابد أن تذكر الدليلين أو تذكر الدليل الثاني فإن محمدا بريء منه ليدل على التحريم وزيادة وهو أنه كبيرة من من الكبائر إذن الحكم الشرعي من الإيجاب والتحريم وكذلك الندب وغيره قد يؤخذ من دليل واحد وقد يؤخذ من, من دليلين ولذلك عند أهل الأصول ان الصارف عن الوجوب الى الندب والصارف عن التحريم الى قد يكون قرينه متصلة وقد تكون قرينه منفصله والمنفصل هو الكثير هو الغالب منفصل هو الكثير الغالب حينئذ لا بد يكون من دليل مركب فينظر في بذلك حتى في باب العقائد ليس خاصا هنا في باب فرعيات وانما حتى في باب العقائد قد تؤخذ قد يؤخذ الحكم من أدلة مركبة ولذلك تفسير التوحيد قد يأخذ من نص واحد وقد يأخذ من أدلة مركبة تفسير الشرك وما يتعلق به قد يأخذ من دليل واحد وقد يأخذ من أدلة مركبة انتبه لي لهذه القاعدة قال بها كبيرة وظاهر المذهب لا يلزم وفي الحديث إنهم لا يطهران لا يطهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يطهران ثم قول لي بعض أهل العلم أنه لو فعل يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن السنجاب بالعظمي وهذا اخذ عظمه فاستنج به حينئذ هل يرزي او لا يرزي ومعلوم ان الاستنجاء قد يكون مع وجود الماء حينئذ يعدل الى ماذا الى ما هو فرع مع وجود الاصل لكنه عدل الى فرع هو محرم وهو الاستنجاب بالعظمي والروثي يرزي لا يرزي قولا والصواب قلنا ماذا أنهم لا يرزي لماذا لا يرزي اولا ها إنهما لا يطهرا هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يحصل به تطهير لا يحصل به تطهير ومن قال بأنه يلزئ حينئذ يلزمه أن يقول بأنه حصل به التطهير صار اجتهادا مقابلا للنص ثانيا القاعدة أن قول لا تستنجو هذا نهي والنهي يقتضي ماذا التحريم ويقتضي شيئا آخر وهو فساد المنهي عنه. فكل منهي عنه إذا فعله العبد فلا يترتب عليه الآثر ولذلك قال ابن حجر كغير من أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليه إذا هل يترتب عليه آثره النبي صلى الله عليه وسلم يقول مردود بس كذلك من عمل إذا من هذه شرطية ولا شك أن الشرطية ما كان في حيزها من فعل وجواب يكون عاما وكذلك ما يتعلق بالفعل من عمل عملا أي عمل كان حينئذ وكان مخالفا لي للشرع قال من عمل عمل ليس عليه أمر وصف لي للعمل حينئذ هذا عمل مخالف للشرع ولا شك أن أعظم مخالفه للشرع هو أن يتلبس بما نص عليه الشرع على النهي عنه يتتلبس به حينذن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم حكما عاما قال فهو فهو رد هذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي مردود عليه وما المراد بقوله فهو رد يعني لا يترتب عليه أثر فإذا صلى صلاة منهيا عنها كمن صلى في أرض مغصوبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا فهو رد أي مردود عليه وأهل الوصول يقول ماذا لا تجزي ولا يثاب إلى خيرين فحينذن نقدم قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ولا تعارض إذاً ما حكم في النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم ولم يرد مخصص عنه عليه الصلاة والسلام فيبقى على على عمومه ولا يجوز حينئذ أن يعارض بقول أحد كائنا من كان وهنا قال عليه الصلاة والسلام إنه ما لا يطهران حينئذ أي اجتهاد في مقابلة النص يعتبر مردودا على على صاحبه قال فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه أي من فاعل ما ذكر أن من عقد لحيتهم فإن محمدا بريء منهم أو للتنويع تقلد وترا فإن محمدا بريء منهم أو استند برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منهم هذه المذكورات الثلاث كلها من الكبائر دل عليها هذا النص حينئذ كل ما يتعلق بما ذكر من المحكوم عليه وجعلنا أو هنا سواء كانت بمعنى الواو أو وهي على بابها فالحكم حينئذ بالبراءة من الفاعل ومن فعله لأنه قال فإن محمد بريء منه من ماذا من الفعل أو من الفاعل والفعل معا من الفاعل والفعل هذا هكذا هذا الأصل هذا القاعدة المطرد انتبه في لذلك قلنا الأصل في تنزيل وصف النفاق أنه على ماذا؟ على الفاعل والفعل معا هذا الأصل فمن تلبس بعمل هو من شأن المنافقين قل هذا منافق لا باس به ولذلك ورد عن عمر وغيره إلى آخره في مسائل عديدة في موضع عديدة أطلق مباشرة بالظاهر ولو تبين بعد ذلك أنه قد أخطى لا يضر لماذا؟ لأنك مكلف بما ظهر لك فإذا كان الأمر كذلك فالأصل من الأصل أن من تلبس به بالنفاق قالوا فيه منافق ولذلك قلنا العاصر في من أظهر الإسلام أنه مسلم قال لا إله إلا الله وهو كافر عاصره قلنا ماذا نبحث عن قلبه ونفتش لا وإنما نقول أظهر الإسلام فنحكم عليه أظهر ناقض من نواقض الإسلام ومثله لا يجهله باب التقيدي بعض المسائل ها ما حكمه ما حكمه قال ننزله الحكم الشرعي فهو كافر فهو كافر لماذا نقول لا نحتاج إلى وصف أكثر من أن نثبت أنه قد تلبس به بالفعل إذن هما متقابلة الإسلام والكفر فإذا أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه ولن نبحث عن شيء آخر ولذلك إذا أنكر أو قتل, قتل قال لا إله إلا الله إذا حكمنا عليه بماذا بالإسلام الذي سماه اهل العلم ابتداء الإسلام الحكمي إذن قد لا يكون مسلما كذلك ومع ذلك حكمنا عليه بماذا بالإسلام أمرت نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهد فقال لا إله إلا الله إذا نحكم عليه بماذا بالإسلام رجل رأيته يسجد لصنم ها تقول لا تتناقض لا كاف لماذا لانه قد تلبس بناقض فإذا كان كذلك فتنزل عليه الحكم مباشرة هذا الاصل تبين خطأك بعد ذلك لا يضر لا بأس بذلك قد وجد آثار عن الصحابة في بمثل ذلك. إذن فإن محمد بريء منه هذه براءة من الفاعل وفعله. وأما الفصل بين الفعل وفاعله وبين القول وفاعله هذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة البت. إن وجد في بعض المسائل فعلى جهة التخصيص فلا يكون حكما عاما. لكن الأصل هو التسوية بين بين الأمرين. الشرع لم ينزل من أجل أن يبين فقط أن هذا الفعل كفر ثم الناس على ثم الناس يبقون على أصل الإسلام ومهما فعل في حينئذ يكون مسلما إذا ما فائدة أن يقال هذا القول بأنه كفر وشرك إذا كان كل من تلبس به لا يخرج عن الملة إذا ما ما الفائدة منه لا فائدة منه البته. هذا الأصل حينئذ نقول هذا يرجع إلى الشرع بالمصادمة لي الشريعه الشريعة فنبقى على على الظاهر تبي لهذه مثلا لان الخوض فيها كثير وأكثر من يتكلم إن لم يكن الكل إنما هم يصيرون على منهج المرجئه أو الجهمية ولا فرق عندي بين المرجئه والجهمية لأن من يسمى بالمرجئة الآن إنما يسمون مرجئه باعتبار الإيمان لكن لو نظرت إلى مسائل الكفر وما يتعلق به فإذا بهم اقحاح على مذهب الجهب الصفوان بل الجهب الصفوان أحسن منهم في كثير من المسائل وخذ مثالا عند الجهم من من سجد لصالم حكم عليه مباشرة بالكفر والمروق من الإسلام وعند المرجئه اليوم يقول لا هو مسلم وقد تلبس بكفر ولا يحكم بكفر حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة أيهما أخف ضررا وإن كان الجهم لا يسميه كفرا إنما يجعله دليلا لكن لنا بالنتائج هو حكم عليه هذا الشخص الذي سجد لصالم هذا الشخص عندك يا جهم ها ما حكمه قال كافر ليس من مسلم لماذا لأنه تلبس بناقض تلبس بفعل هذا الفعل يدل على انتفاء التصديق من قلبي فلا يجتمع عنده سبحان الله لا يجتمع عنده التصديق بالله عز وجل وبنبي صلى الله عليه وسلم مع السجود للصنة لا يجتمعان وعند المرجعة المعاصرة ماذا يجتمعان إذن ايهما أشد ضررا أشد فسادا فالمرجع اليوم الذين يسمون مرجع ولو قالوا في باب الإيمان أنه قول وعمل وأن الأعمال أعمال الجاهل شرط كمال لكن هذا فقط في باب الإيمان إذا جئت في باب التكفير فلا كفر إلا بتكذيب وهذا هو عقيدة الجاهل الصفوان إذا تبع لهذه المسألة ففرقوا في هذه المسائل وشتتوا الناس على أبواب كثيرة وقل من نجا من طلبة العلم اليوم من هذا المسألة الوخيم قال فإن محمدا بريء منه إذا من الفاعل والفعل لا فرق بين الفاعل الشخص وبين الفعل فإذا تلبس بالكفر الكفر إلى نحكم عليه بماذا بأنه كافر أهم شيء مما يتعلق بمسائل الكفر ماذا أن تتحقق أن هذا كفر يعني لا يستعجل طالب العلم لذلك نقول ماذا مثلا بعض يحذر مطلقا من التكفير باب والتكفير خطير ونحو ذلك وفتنة التكفير ونحو ذلك قل هذا ان خطب به عامة الناس الذي قد لا يميز بين المكفرات وبين النواقض وبين اسباب الرد الأشكال ولو لو تقول الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يقدم على تكفير مسلم ولم يتثبت أنه قد وقع في ماذا في ناقض من نواقض الرسال لكن من علم ذلك من أهل العلم ومن طلبة العلم لا سيما مما يتعلق بالنواقض التي هي مجمع عليها ولا خلاف فيها بين أهل العلم، هذا الأصل فيه يستوي حتى العامة، العامة يجب عليه أن يعتقد أن ثم من النواقض أو من تلبس منه انه كافر مرتد عن السلام، لأنه داخل في مفهوم قوله فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقة، إذن هذه المسألة ينتبه لها، فإن محمد بريء منه، فاعل، والفعل، الفعل تبرأ منه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الفاعل الذي تلبس بهذه قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على القاعدة أن من تلبس بفعل منهي عنه اشتق له منه هذا الاصل يقال فاسق ويقال منافق ويقال كافر ويقال مرتد لا إلى خير أما مرتد هذه لا إشكال في عنده العلم أنه بمعنى المارق قيل هذا ردة معناه قد خرج من من الإسلام على كل هذه قواعد ذكرناها فيما سبق ولا بد من اعادتها مرارا من أجل أن تضبط قال وعيد شديد يعني فإن محمدا بريء منه وعيد شديد ويدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربع وعندما ممن فعل يعني ليس من الفعل التقييد حينئذ المسائل هذه كلها بالفعل والقول ولا يلزم أنه إذا فعل الفعل لا يصدق عليه قل هذا ليس مضطرد ها الأصل العكس إن وجد في بعض النصوص أو في بعض الأقوال بعض العلم أن المراد به القول أو الفعل حينئذ ينظر فيه بحسبه يعني اشبه ما يكون به بقضاء الاعيان وأما الاصل المطرد الذي ينبغي اعتماده أن من تلبس بالفعل حكم عليه بماذا بما تلبس به يقال كافر يقال مرتد يقال منافق يقال فاسق إلى قال فعل ممن فعل هذه الأمور الأربع وإجراء الحديث وإجراء أحاديث الوعيد على ظاهره أبلغ في الزجر يعني تبقى على ظاهرها ولا تؤول كما هو مذهب السلف ولا يجوز صرفه عن ظاهره بالتاويل يعني تبقى على ظاهرها لأنها تزجر الناس اذا قيل للناس من غش فليس منا يخاف أما ان قلت لا ليس المراد به ليس منا انه خرج من الملة هو أنت عليه المساله حديث لا يكون زاجرا لا يكون زاجرا قال هنا وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقب عدل من فتح العين يعني من غير الجنس من قطع تميمه من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع حديث السابق ان محمد بريء منه هذا الحديث أخرجه أحمد ابو داود هو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع تميمه من إنسان كان كعدل رقمة رواه وكيع قال أي كان له مثل ثواب من اعتق رقبة تشبيه حكم بهذا حكم تشبيها وحملا على حكم الآخر أي كان له مثل ثواب من اعتق رقبه لأنه مستعبد للشيطان حرره وعبد الرقم في الإنسان هذا عبد لسيده إذا هو مسترق وهذا كذلك لأنه عبد لماذا للشيطان حينئذ إذا قطعه فقد حرره هكذا القياس أي كان له مثل ثواب من اعتق رقبه لأنه مستعبد للشيطان فإذا قطعها اعتقه من أسر الشيطان فكانه اعتقوا من الشرك وفكه من من النار قال ففيه فضل قطع التمائم وانها شرك فيه فضل قطع التمائم لا شك ان قطع التمائم يعتبر من انكار المنكر من راى منكم منكرا فليغيره بيده اذن يعتبر من انكار المنكر غير بيده هذا عام هذا الاصل فيه فإنما منع اهل العلم عامه الناس وقيدوه به بالسلطان بناء على انه قد يترتب عليه مفاسد وإلا النص ماذا النص عام يعتبر عاما هذا الأصل فيه إذا من راى منكم منكرا فليغيره هذا رأى تميما فقطعها إذن له ثواب او لا له ثواب لكن تحديد الثواب وتعيين الثواب على أنه كعادل رقم يحتاج إلى ماذا إلى مخصص أما مطلق الثواب للثواب المعين هذا ثابت بالنص من راى منكم منكرا فليغيره إذن هو يعتبر ماذا من تغيير المنكر ولا شك ان النصوص متواتره كتابا وسنه فيه فضل من غير المنكرات وفي فضل الامر بالمعروف الناهي عن المنكر هذا لا اشكال فيه لكن التعيين للفضل المعين هذا يحتاج الى نص خاص فاذا لم يكن ثم نص واضح بين يدل على ذلك أنه يساوي في الفضل كعدل رقبه حينئذ نبقى على على الاصل وهذا لا يدل عليه وهذا الحديث في انقطاع قال ففيه فضل قطع التمائم وانها ومثل هذا العثر لا يقال بالرأي لا يقال بالرأي وقال الشارح له حكم الرفع يكون على هذا مرسل سعيد تابعي وهذا فيه, فيه نظر قال وهو مرسل تابعي وألحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعي مما لا مجال للجتهاد فيه يعني مرسل الصحابي أو ما أثر عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه واضح أنه له حكم الرفع كذلك رفع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون مرفوعا حكما لكن ما عن التابعين هذا لا ينبغي أن يقال بانه له حكم رفعي بل يعتبر من من الاجتهاد والاستنباط حينئذ نقيد قول العلم بكون قول الصحابي له حكم رفعي بالصحابي فقط وأما التابعي هذا لا لا يعتبر قال هنا والحق ابن العربي لذلك لم ياتي الا بابن العربي هو متأخر والحق ابن العرب بالصحابة ما يجيء عن التابع مما لا مجال الاجتهاد فيه فنص على أنه في حكم المرفوع في حكم المرفوع الصواب أنه ليس في حكم المرفوع بل الذي يكون في حكم فوق قبل الصحابه فقط وما عداه يبقى على, على الأصل وذكر أنه مذهب مالك والأكثر على خلافه ولا على خلاف يعني لا يعتبر له حكم الرفع أو الصواب لأن تقيين اهل الحديث بما يتعلق بما له حكم الرفع إنما هو بالصحابي فحسب لأنه إذا كان له حكم الرافع بمعنى أنه يحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل قال صلى الله عليه وسلم أو أنه سمعه عن صحابي آخر ولم يقل عن فلان لكن ما عدا الصحابه هذا فيه احتمال للقطاع قال وذكر أنه مذهب مالك يعني ابن عربي والأكثر على خلافه قال ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع ابن مليح ابن عدي الرؤاسي ابو سفيان الثقه الحافظ العابد الكوفي قال الإمام أحمد ما رايت اوعى للعلم ولا احفظ منه وقال ابن معين ما رايت افضل منه صاحب تصانيف منها الجامع غيره كالزهدي روى عنه الإمام أحمد وطبقته روى عنه الامام احمد وطبقته وكان من كبار التاسعه مات سنه سبع وتسعين بعد المائه الأولى قال وله أي وكيع عن ابراهيم كانوا أي أصحاب إبراهيم يكرهون التمائم كلها كراها المراد بها تحريم كراها عند السلف تطلق مرادفة للتحريم وهي كذلك في مواضع في الكتاب والسنة كراها تفسر به بالتحريم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن أراد التعيد لما ذكره رحمه الله تعالى أن التمائم مطلقا منهي عنها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن من غير القرآن أمرها واضح إنما وقع النزاع في ماذا؟ في ما كان من من القرآن والادعيه وأسماء الله تعالى حينيذ هذا وقع فيه نزاع؟ والصواب قلنا المنع وهل يطلق عليه شرك أم لا؟ الأكثر على أنه لا يسمى شركا لا يسمى شركا لو أطلق على جهة تعميم النص لما كان فيه بأس لماذا؟ لأن المراد به هنا قد يقال بأنه شرك في الأفعال كما أثبت بعض اهل العلم الشرك في. في الاقوال كل منهما يعتبر من جنس الشرك الاصغر ولا مانع ان يكون الصحابي قد وقع في شرك اصغر لا مانع ان يكون الصحابي قد وقع فيه في شرك اصغر وهو لم يقل عن كثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كذلك لم يقل عن اكابر الصحابه كاب بكر وعمر وعثمان وعلي بن عباس وعمر الاخير لم يقل عنهم هذا القول لما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هنا كانوا يكرهون تمائم كلها من القرآن وغير أي ولي وكيع ابن الجراء عن إبراهيم بن يزيد ابن قيس بن أسود ابن عمر بن ربيع بن ذهل النخعي الكوفي الثقة الفقيه مفتي أهل الكوفة من كبار الفقهاء روى عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد ومسروق وعنقمة وغيره معنا عايشة ولم يثبت سماعه منها كما قال الحافظ المزي وعن وعنه الأعمش وحماد خلق مات سنة ستين وتسعين وله خمسون سنه ومراده رحمه الله تعالى ومراده أصحاب عبد الله ابن مسعود كانوا اي اصحاب عبد الله بن مسعود واصحابه هو ايضا كالقمته والاسود وابي وائل والحارث ابن سويد وعبيد السلماني ومسروق الربيع بن خثين وسويد بن غفله وغيرهم من سادات التابعين وهذا اشبه ما يكون بحكايه اجماع خاص ليس مطلقا وإنما إجماع أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذين تلقوا عنه العلم قالوا هذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي العراقي وغيرهم وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهه على المحرمين وصححه الشارح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه وما كان من القرآن فإن يتعين النهي عنه أيضا لما تقدم يتعين النهي عنه أيضا لما تقدم أولا عموم النص إن الرقع والتمائم ثم قال شرك التمائم جمع محلم بأل وهو من صيغ العموم فكل تميمة حينئذ يكون ماذا يكون الحكم فيها أنها شرك ولا شك ان الشرك نهي وزياده ثانيا هذه التمائم التي تجعل من قرآن أو غيره مما هو مشروع الأصل فيها ماذا انها تفعل وتسر تكتب في شيء ويطوى أو تعلق ولا يدري الناظر إليه هل علق قرانا ام لا حينئذ يقع فيه, يقع فيه اشتباه ويكون ماذا طريقا ووسيلا الى الوقوع فيه في الشركة إذا هذا ما يتعلق بالتمائم على جهة التفصيل وكذلك الرقى من ما هو مأذون فيه شرعا ومن ما هو ممنوع أما التولى هذه محرمة بدون استثناء قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما هذا الباب التاسع من أبواب كتاب التوحيد شخص الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة بشجر نسختان أو حجر أو للتنويع ونحوهما أي نحو الشجرة والحجر لأن الحكم ليس خاصا بما ذكر هذه المعاني التي تذكر في المنع فيما يتعلق بالشرك أو وسائل الشرك المقصود بها ليست اعيانا فحسب وإنما المراد به ماذا؟ معاني فكل ما افضى إلى هذا المعنى أو وجد فيه هذا المعنى فهو, فهو محرم وقد يكون شركا وقد لا يكون ولذلك الوسائل المفضية إلى الشرك قد تكون بدعة وقد تكون شركا اصغر وليس من صواب القول كما مر معنا أن ضابط الشرك الأصغر كل ما افضى إلى الشرك الأكبر قد قال به بعض العلم الصواب أنه, أنه قد يكون مفضيا للشرك الاكبر وقد لا يكون وقد تكون البدعه هي التي تسبق الشرك الاكبر وكذلك الاصغر فلا يلزم حينئذ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الغلو كذلك فنهى عن الغلو اذن الغلو محرم او لا محرم هل يكون شركا اصغر قد يكون قد لا يكون كذلك قد يكون قد لا لا يكون مع كون الغلو جمله قد يوقع فيه في الشرك الاكبر إذن الغلو وسيلة للوقوع في الشرك الاكبر كما سياتي لكن هل كل غلو يعتبر شركا اصغر الجواب لا وانما ينضبط الشرك الاصغر بامرين الأول ما جاء التنصيص عليه بانه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الاكبر ثانيا ما كان فيه معنى التنديد ولذلك قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين او عرف الشرك الاكبر بقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقه إذا جعل الند هذا موافق لقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا إذا الشرك الأصغر فيه تنديد والشرك الأكبر فيه تنديد ما الفرق بينهما أن الشرك الأكبر التنديد فيه تنديد مطلق من كل وجه تسوية كذلك الحاق أو تشبيه المخلوق بالخالق من كل وجه أو فيما هو من خصائص الباري جل وعلا الشرك الأصل قد يكون فيه تنديد كذلك لكنه مطلق التنديد يدل على ذلك حديث من قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا مع كونه لم يفعل شركا أكبر ولم يقل شركا أكبر وإنما باتفاق أن قوله في الأصل ما شاء الله وشئت ماذا شرك أصل ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا إذن ما وجد فيه أحد الوصفين إما أن يسمى شركا في الشرع ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر ثانيا قد يوجد فيه معنى التنديد لكن لا من كل وجه هذا الضابط فيه الشرك الأصغر قال من تبرك تبرك تفعل من البركة وهي كثرة الخير وثبوته مأخوذة من البركة وهي مجمع الماء ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين أولا الكثرة كثير والثاني الثبوت مجرى الماء يمشي الماء يسير لا يثبت لكن البركة الماء فيها ثابت إذا ما ثبت أقوى مما يكون جاريا كذلك يكون فيه ماذا يكون الماء فيه كثير وأما المجرى قد يكون يسيرا والتبرك طلب البركة أي طلب الخير الكثير وطلب كذلك لزومهم قال باب من تبرك بشجر بشجرة هذا اسم جنس يشمل كل شجرة كل شجرة أو حجر كذلك اسم جنس ويدخل فيه الحجر الأسود أو لا قال أو حجر دخل فيه الحجر الأسود لأن الحجر الأسود لا يتبرك به وإنما يتبرك به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه أو تقبيله وأما أن يعتقد فيه أنه مصدر للنفع والضر هذا شرك حينئذ لا يتبرك حتى بما جاء الاذن فيه من جهة الشرع وإنما يتعبد لله تعالى بمسحه وتقبيله اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك تحصل البركة وهي بركة الثواب بركة الثواب قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أي وما يشبههما يعني ما يشبه الحجر وما يشبه الشجر لماذا؟ لأن الحكم ليس خاصا بشجرة قد عبدها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس مقيدا بحجر قد عبد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لان الحقيقة التي هي حقيقة الشرك المراد بها فعل الفاعل او قول القائل او اعتقاد المعتقد ثم الذي يشرك به هذا جاء اطلاقه في الشرع ولذلك الولاة تشركوا به شيئا شيئا هذا نكرة في سياق النهي حينئذ يعم لماذا عمم الباري جل وعلا واعطانا قاعده عامه لان المشرك به قد يتنوع الناس في تنصيبه بمعنى أنه قد يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان يختلفون أما لو عينت على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الفهوم تظن ماذا أن ذلك المعبود في ذاك الزمن لا يقاس عليه غيره لكن النصوص جاءت مطلقة عامه عنئذ كل فرض مما وقع التشريك به فهو داخل فيه في هذه النصوص إذا وقع لبس عند المتأخرين في الآيات النازلة في المشركين أنه هل تعم من فعل فعلهم أولا فكيف بالمعبودات فدل ذلك على أن الشرع إنما خص الحكم وعين المسمى الذي هو الشرك وبين حقيقة الشرك وأما المشرك به والفاعل فهذا مطلق بمعنى أن المشرك به يتنوع والفاعل كذلك يختلف من زمن إلى إلى زمن حينئذ لا يختص وصف الشرك والمشركين بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبقعة ومغاره وزاوية وقبل ومشهد وموطئ وأثر ونحو ذلك مما يقصد عباد القبور في كل زمان وفي كل مكان مما يعتقدون فيه البركة ومن اسم شرط؟ هنا رجح أن تكون شرطية وقدمها ويحتم انها موصولة كما ذكر ومن اسم شرط؟ والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله من تبرك؟ هذا فعل الشرط اين الجواب؟ هذا حذفه المصنف الرحمن تعالى للعلم به لأنه أراد أن يذكر أفرادا من أفراد الشرك ولذلك يدل عليه قوله تعالى فرأيتم الله والعزى يعني الآية دالة على أنه أراد أن يذكر التبرك الذي هو شرك حينئذ يقدر فقد اشرك بالله وفي الفتح فتح المجيء فهو مشرك وهو مشرك يعني جاء بي وفي التيسير ما حكمه هل هو شرك أم لا فأطلق أيهما أعم عبارة صاحب التيسير الشيخ سليمان رحمه تعالى لأن له توجيها أن هذا الباب يحتمل أن يكون الشرك فيه شرك أكبر أو شرك أصغر وذهب بعض الشراح إلى كون الحكم هنا بالشرك إنما هو شرك أكبر كالمصنف هنا رحمه الله تعالى والصواب هو التفصيل أن التبرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية النجم وذكر حديث بواقد الليث ذكر آية النجم الدليل على التبرك الذي هو شرك أكبر وذكر حديث أبي واقد الليثي للدلالة على أن من التبرك ما هو شرك أصغر باب من تبرك بالشجر تبرك قد يكون كما هو معلوم قد يكون مأذونا فيه من جهة الشرع يعني مشروع وقد يكون ممنوعا والتبرك المشروع قد يكون به بالمكان وقد يكون به بالزمان وقد يكون به بالأشخاص يعني بني آدب أما الزمان أما المكان كبيت الله الحرام هذا مما يتبرك به لا بذاته ليست بركة ذاتية وإنما هي بركة معنوية بمعنى المتعبد فيه أكثر يعني ثوابا ممن يتعبد فيه في غيره هذا المراد به فإذا دخل البيت الحرام مسجد الحرام مرض به الحرم كله فعبادته تختلف عما تعبد لله عز وجل خارجه إذن هو أكثر ثوابا حينئذ أفاد ماذا؟ أفاد أن هذا البيت باعتبار مكانه لمن فعل العبادة فيه يكون أكثر إذا هذه بركة وعرفنا أن البركة فيها الثبوت وفيها الكثرة وفيها طلب ماذا؟ طلب اللزوم حينئذ ندل على على ذلك وكذلك حول بيت المقدس الذي باركنا حوله كما قال الله عز وجل فالبركة في هذه أو في هذين الموضعين وما يقاس عليهم مما جاء فيه النص حينئذ تكون البركة معنوية لا, لا ذاتية وكذلك الحجر الأسود جاء النص فيه وبركة فيه تكون كما ذكرنا سامق بركة الاتباع ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر يعني ليست لي للبركة الذاتية النفع والضر انما إنما يكون من المالك الحق هو الله عز وجل الذي يستحق أن يعبد ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما ما قبلتك فدل ذلك على أن البركة المراد بها هنا من جهة المعنى لا من جهة الذات لا يعتقد فيها النفع والضر فإذا كان كذلك وحينئذ المرض يكون إلى إلى الثواب وأما الزمان وبركة الزمن هذا كذلك مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة وهذا فيه زيادة ثواب ونحو ذلك وأما باعتبار ما يتعلق ببني آدم فحينئذ فيه التفصيل باعتبار الأنبياء والمرسلين فالبركة تكون ذاتية ويتبرك بالنبي في حياته عليه الصلاة والسلام بعرقه وشعره وثوبه ونحو ذلك وأما بعد ذلك فهذا يمنع منه يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وأما ما عدا الأنبياء والمرسلين ولو كانوا من سادات الأولياء فالبركة لا تكون ذاتية وإنما تكون البركة معنوية باعتبار دعائه مثلا وباعتبار تعليمه وباعتبار ما يكون فيه من خير كذلك بمعنى أنه قد يدعو وقد يعلم وقد يوجه ويستفيد الناس هذه بركة ولذلك أبو بكر وعمر وعثمان من السادات الأولياء ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تبرك به بركة ذاتية فدل ذلك على ماذا؟ على أن ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بذاته البتة هذا الأصل فيه ما يتعلق به التبرك إذا ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع فإذا تبرك بشيء ولو مما أذن فيه الشرع واعتقد فيه النفع والضر فهو شرك أكبر وإذا جعله سببا للتبرك ولم يعتقد فيه النفع والضر ولم يرد الشرع بتعيينه سببا للبركة فيكون حينئذ شركا أصلا على هذا التفصيل يحمل ما ذكره رحمه الله تعالى قال باب من تبرك بشجره أو حجر ونحوه ما قال هنا ويحتمل ومن اسم شرط والجواب محذوف تقدير فقد أشرك بالله وأطلق هنا المصنف وأراد به الشرك الأكبر ويحتمل أن من موصول فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالاشجار والاحجار باب بيان حكم من تبرك بالأشجار يعني حكم المتبرك علما من المصول الاصوليه ماذا انها منصبطه على شخص على شخص, شخص. اذا باب بيان حكم المتبرك بالاشجار والاحجار ونحوها وما يترتب عليه من الوعيد وحكمه أنه مشرك الشرك الاكبر يعني خصص المصنف هنا رحمه تعالى ترجم بماذا بالشرك الاكبر لكونه تعلق على غير الله في حصول البركه من غيره وإن كان الله جعل فيه بركة فلو اعتقد في الحجر الأسود مثلا أنه ينفع ويضر بذاته هذه بركة ذاتية حينئذ تعلق بغير الله تعالى في اعتقاد النفع والضر فيكون قد اشرك الشرك الأكبر ولو كان الأصل فيه أنه مأذون فيه شرعا لكن لا على الوجه الذي يفعله أهل الشرك وعباد القبور وإنما على الوجه الشرعي قال لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره وإن كان الله جعل فيه بركة ثم قال والتبرك طلب البركة تفعل طلب البركة ورجاؤها واعتقادها أو عائدة يعني شيء يعود وأمل بركة تعود إليه من جهتها يعني يرجو منها مما يتبرك به النفع والضر من جلب نفع أو دفع ضر قال وتبرك به تيمن فاز منه بالبركة والسبرك به تفعل بالبركة والبركة النماء والزيادة بركة النماء والزيادة فيزداد ثوابا ويزداد علما ويزداد إيمانا ودينا وإسلاما إذا أخذ البركة على الوجه الشرعي إذا تبرك بالقرآن هل يتبرك بالقرآن أو لا قناعة بالتدبر والعمل بما فيه حينئذ حصل النماء والزيادة يتبرك به شهر رمضان فيزداد فيه عملا صالحا فيزداد ثوابا ورفعة هذا مما دل عليه النص وأما ما لم يرد فيه نص من جهة المكان ولا من جهة الزمن حينئذ لا يجعل سببا فإن اتخذ سببا فقد جعل شيئا سببا لم يرد به الشرع قال المصنف الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الآيات أي هل نفعت أفرأيتم اللات والعزة ومنات هذه ثلاثة أصناع الثالثة أي المتأخرة الوضيعة المقدار فإذا ميمة الحقيرة أي هل نفعت أو ضرت يعني كأن في الآية محذوف كان في الآية محذوفا تقدير هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. يعني انتم تعلمون أن ذلك ليس إليها ليس إليها يعني ليس الى هذه المعبودات فلا تنفع ولا تضر فلم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله وهذه الاوثان الثلاثه انما خصها الله عز وجل دون غيرها سماها بخصوصها ولم يسم غيرها اذا لماذا عين التعيين حينئذ يكون لي لسبب قال وهذه الأوثان الثلاث هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز ولهذا نص عليها بأعيانها إذا هذا التنصيص له له حكمة فلما كانت هذه من أكابر الطواغيت في ذلك الزمان نص عليها الباري جل وعلا وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها لكن خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أكبر اصنام العرب اذ ذاك حين ذاك فصارت الفتنة بها أشد وكلما عظمت الفتنة حينئذ صار التنصيص على المفتون به اكد من جهة الشرع ولذلك العلم في الرد على المخالف سواء كان كافرا مرتدا أو كان منافقا أو زنديقا قد يتخذون طريقة أنه قد لا يسمى لمصلحة ما لكن إذا لم يحصل وتحصل المصلحة في دفع شره وفتنته إلى بتسميته فالأصل فيه ماذا؟ أن يسمى الأصل فيه أن نسمى لذلك إذا اعترض بأن الله تعالى لا يسمي القرآن قال ومنهم ومنهم ومنهم إذا نذكر ماذا اذكر الفعل ولا تذكر الفاعل قل هنا سمى كذلك اللات والعزة ومنات الثالثة لما سمها لأن الفتنة بها أعظم فخصها بأعيانها لهذه الحكمة إذن كلما عظمت الفتنة بزيد من الناس أو غيره فقد لا يحصل تحذير الا بي بذكر اسمه فيذكر اسمه ولا كرامته هكذا قال السلف قال رحمه الله تعالى فصارت الفتنه بها اشد فاما اللات فقرا بالتخفيف قرأ الجمهور بي بالتخفيف والتشديد وهي قراءة عباس اللات اللات اسم فاعل فعلى الاولى وهي التخفيف لان قراءات اذا اختلفت تنزل منزلت نصين إذا اختلفت القراءات تنزل منزله النصين إذا فعل الأولى قالها قالوا هي سخرة فعلى الأولى يعني القراءه الأولى هي التخفيف, إذن التخفيف إذا القراءتان تخفيف و تشديد والقراءتان إذا اختلفتا في المعنى تنزل منزله النصين المتخالفين بمعنى أنه يجمع بينهما ما أمكن هذا الأصل وهذا القاعد ذكره الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء فعلى الاولى التخفيف قالوا هي سخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنا. معبود وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعه يفتخرون به على من عداه من أحياء العرب بعد قريش فلم يزل كذلك إلى أن أسلم الثقيف فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيرة من شعبه وهدمها وحرقها بالنار هذا الأول وعلى الثانية التي التجديد يعني اسم فاعل اللات اسم فاعل قال ابن عباس رجل كان يلد السويق للحاج فهو اسم فاعل من اللت يعني يجعل فيه سمن سويق وسمن يعني يعجنه به كان يلد السويق للحاج فمات فعكف على قبره كما ذكره البخاري كما ذكره البخاري عن مجاهد فلما مات عبدوه فلما مات عبدوه قال ولا منافاة بين عبادتهم الصخرة أو قبرهم يعني على القولين هل ثم منافاة الجواب لا من عبد الصخرة, الصخرة قصد ماذا قصد القبر إذن لا فرق بين من عبد الصخرة أو عبد القبر فإن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على القبر فعبد القبر إذن أو حواليه فعظمت وعبدت تبعا لقصده والعباده إنما أرادوا بها صاحب القبر فهذا الذي عبدوه به بالعصانه إذا من عبد الصخرة أراد به ماذا أراد به القبر ومن أطلق الصخرة لم يرد به أنها بعيدة على القبر بل هي في في محله يعني على القبر بذاته أو حواليه وأما العزة فكانت شجرة سامور بوزن رجل جمع سامورة ضم الميم شجر الطلح قال عليها بناء وأستار بنخلة الشاميه المسمات بالمضيق بين مكة والطائف كانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم إلى خيرين ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها خالدا يعني ابن الوليد فقطع الشجرة وهدم البيت قطع الشجرة وهدم البيت ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فانك لم تصنع شيئا فلما رجع وجد امراه عريانه ناشره شعرها ناشره يعني بسطت تحفن التراب على وجهها فقتلها حفنا ملء الكفين وحفنت شيئا اذا جرفته بكلتا يديك ولا يكون الا من الشيء اليابس فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة إذا المرأة هي العزة ولما هدم البيت ونحو ذلك ولم يقتلها قال ما صنعت شيئا ودل ذلك على أن الأصل الذي يعبد هو الذي يقصد به الحكم الشرع وإن كان ذاك وسيلة ولا بد من من هدمه فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة وأما منات فكانت بالمشلل عند قديت بين مكة والمدينه قال الشيخ المطيمية كانت لأهل المدينة ومن قال إنها لغطفان فلأنها كانت تعبدها وهي في جهتها كلامهم وكانت خزاعة والأوسو والخزر يعظمونها ويهلون منها للحج فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح إذا هذه ثلاثة مواضع لمعبودات وطواغيت كانت تعبد من دون الله في ذاك الزمان قال ومناسبة الآية لترجم أن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها يعني كانوا يعكفون عندها وكانوا يعبدونها ودل ذلك على أنهم يعتقدون فيها ماذا؟ النفع والضر وكل قلب تعلق بما جعله أصلا في جلب النفع والضر فقد تبرك به وعينئذ كل عابد ممكن. لإله من دون الله عز وجل فهو متبرك به فالتبرك يكون لازم له لماذا؟ لأن البركة طلب الخير ولا شك أن طلب الخير أعظم يدخل فيه ماذا؟ جلب النفع ودفع الضر وكل متعبد لغير الله عز وجل فإنما يعبد غير الله تعالى لجلب النفع ودفع الضر ولذلك كان مناسبا للمصنف رحمه تعالى أن يذكر هذه الآية تحت الترجمة ومناسبة الآية لترجم أن عبادة المشركين لها لهذه الثلاث إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها جلب النفع ودفع الضر من نفع أو دفع ضر هذا هو معنى التبرك هو معنى فالتبرك لازم لكل من عبد غير الله تعالى إذا فهمت المراد بالتبرك حينئذ عرفت المقصود فصارت أوثانا تعبد من من دون الله تعالى فالتبرك بقبور الصالحين كلات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من دنس فعل أولئك المشركين مع تلك الاوثان فمن فعل مثل ذلك تبي هنا تعصيل فمن فعل مثل ذلك يعني هذه الآية ليست خاصة بمن عبد اللات بل قد يأتي في زمن معبود وأشد من من اللات فمن تعلق به فلا فرق بين الفاعلين، لأن الأول قد طلب النفع والضر فأشرك، والثاني كذلك طلب النفع والضر فأشرك، فالفعل هو الفعل، والعين هو العين، والحكم هو, هو الحكم، لأن لأن الشرك حكم معلل فيدور مع التي وجودا وعدما قال فمن فعل مثل ذلك فقد ضاها عباد هذه الأوثان في مكان يفعلونه معها من هذا الشرك الذي هو الأكبر. مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك يعني المتاخرون من المشركين أعظم شركا من أولئك الذين تعلقوا بها من حيث التعبد وأما ما يتعلق بخصائص ربوبية فاثبتوها لله عز وجل بخلاف المشركين المتأخرين إذا مناسبة الآية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن فعل هؤلاء يعتبر من التبرك الذي هو شرك أكبر بمعنى اعتقاد النفع والضر في هذه المعبودات قال الشيخ سليمان فإن قلت فأين دليل ترجمة من الآيات قيل هو بين بحمد الله لأنه إن كان التبرك بالجل والقبور والأحجار من الأكبر فواضح وكذلك وان وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على, على الأصغر فراد أن يبين ما يتعلق به بالترجمة باعتبار الآيات فالآيات هنا لا شك أنها في الأكبر حينئذ نحمله على الأكبر فهو واضح وإن كان أراد المصنف أن من التبرك ما هو شرك أصغر فهذا مسلم له أيضا لماذا؟ لأن الآية وإن كان المراد بها الشرك الأكبر إلا أن السلف سدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر هذا واضح بين ثم قال رحمه الله تعالى قال تعالى تمما للآيات لكم الذكر وله الأنثى هذا استفام كاري أي كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله وتسمونها آلهة وذلك أنه مشتق اسم اللات من, من الإله قالوا اللات مؤنثة منه إله قالوا هذا ذكر اللات هذا مؤنث والعز من العزيز من كان مجاهد يرى أن اللات مشتق من, من لوض الجلالة على الله والعز من العزيز ومنات من المنان يعني اسم الله عز وجل المنان وقيل ممن الله شيئا إذا قدره وقيل لكثرة ما يمنى اي يراق عند من الدماء المتبرك بها الذبح تعالى الله عن قولي معلوما كبيرا وقيل تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لله الاناث لكم الذكر وله الانثى قالوا هذا من قولهم الملائكه بنات الله تلك إذا قسمة ضيزة اي جور بفتح الجيم وباطن ان هي ان هذه ان هي الا إن هذه نافية إذا جاءت إلا بعد إن المخففة فهي بمنزلة ما النافية يعني هي ما هي إن النافية هي إن النافية إن هي يعني الألوهية هذه الأوثان أو يعود إلى إن الأصنام إن هي ضمير هنا يعود إلى الألوهية المدعاة لهذه الأصنام أو إلى ذات الأصنام وكلاهما لازم للاخر عرفنا فيما سبق أن ألوهية هذه الأصنام ثابتة او لا؟ ثابتة لكنها باطنة لكنها باطلة فاعتقاد ألوهية ما سوى الله هذه ثابتة أقرها الشارع لكنها ماذا؟ باطلة ولذلك قلنا إله يطلق على المعبود سواء كانت عبادته بحق أو بباطن ولا شك في ذلك قال هنا إن هي يعني ألوهية هذه الأوثان أو يعود إلى الأصنام إلا اسماء أي مجرد تسمية لكن في الحقيقة هي ليست ب بآلها سميتموها أنتم أباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرها التسمية الحجة سلطانا لما فيها من السلطة على القلوب والعقول سيما إذا جاءت من جهة الشرع والعقل الصريح حينئذ تتسلط هذه الحجة على ماذا؟ على العقل فيسلم لها؟ يؤمن بها تكون برهان لذلك يسمى برهان عند بعض أهل الأصول قال لما فيها من السلطة على القلوب والعقول بالمصير لقبول المدلول سيما إذا كان النص واضح وعرفنا بما سبق أن ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك هذا عند أهل العلم قاطبة يعتبر من المحكمات التي هي واضحة المعاني يعني لا لبس فيها ولا خلاف فيها البت بل ذهب بعضهم كابن القيم رحمه الله تعالى أنه من أحكم المحكمات إذا هذا دليل واضح بين إذا تليت الآيات لا عدول لمشرك أن يعدل عن النص الدال على تحريم الشرك وإذا نظر إلى دلالة العقل فالعقل الصريح مع الفطرة السليمة كذلك يدل على أن الشرك قبيح ولذلك قبح الشرك ثابت بماذا؟ بالفطرة والعقل والشرع وحسن التوحيد ثابت بالفطرة وبالعقل والشرع ولذلك أهل الفترة إذا انتفى ما يتعلق بالحج الرسالية بقي ما يتعلق بالعقل والفطرة فإذا وقعوا في الشرك سموا ماذا؟ بالمشركين وفي الآخرة على نزاع عند أهل العلم كما سبق قاله رحمه الله تعالى اي يتبعون الا الظن إن يتبعون ان كذلك بمنزلة ما النافية سمى النافيه اي يتبعون الا الظن والظن هنا هو انها الهه وان الله تعالى له البنات ولهم البنون اي يتبعون الا الظن هذا حصر ما يتبعون الا الظن ما يتبعون إلا الظن اي ليس لهم السند إلا حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم هذا يدل على ماذا على أن قد قلدوا قلدوا من قلدوا آبائه ومع ذلك لم يعذرهم الشارع ألبت بالوقوع في الشرك قال وما تهوى الأنفس فنهاية برهانهم مبني على أمرين فساد العلم لأنه لم يكن, لم يكن علم لم يوجد علم إنما ورد ماذا ورد ظن ثانيا وفساد الإرادة لأنهم تعلقوا بهذه المعبودات فاعتقدوا فيها النفع والضر فسدت الإرادة وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعا إما هذا وإما إما ذاك إما فساد العلم وإما فساد الإرادة وكل منهما سبب للوقوع في الشرك وما وما دون قد يجتمعان وقد يوجد أحدهما دون, دون الاخر قال كما انه لا استقامه الا لمن عنده علم صحيح واراده صحيحه لا بد من علم صحيح وما يتعلق بالشرع لا بد من جهات الشرع واراده صحيحة تكون جازمه قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى ارسل اليهم الرسل بالحق المنيق والحجه القاطعه بابطال عبادته ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا لهم وفي هذه الايات من الدلائل القطعيه على بطلان عباده هذه الطواغيت واشباهها مما لا مزيد عليها اي على هذه الدلائل يعني هذه النصوص وهذه الايات تدل على ماذا على ان التعلق بهذه الثلاث فقط او ما كان مشاكلا لها ما كان مشاكلا لها لان الحكم هنا معلل فيدور مع علته لا سيما اذا عرفنا ان التنصيص على الأعيان هنا الحكمة وهي أن هذه ثلاثه الطواغي هي أشهر مكانة في ذاك الزمان حينئذ الحكم يكون ماذا يكون مسلطا على المعنى على تلك الذوات قال هنا إذن وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الأخرى الآيات استدل بها المصنف رحمه تعالى على ما يوافق بعض الترجمة لأن الترجمة تشمل النوعين الشرك الأكبر والشرك الأصى إذن التبر قد يكون أكبر قد يكون أصى فالآيات دالة على الأكبر ثم أراد أن يستدل على الأصغر فذكر ما يتعلق بحديث ابي واقد يجعل لنا ذات انواط هذا في الشرك الأصغر لا في الأكبر كما يأتي بيانه والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين